حُكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيم هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَ عَلَيْهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون وطافوا عليه بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذرىء وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثت كُنْتُمْ تَمْنُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ